ومن أظلم ممنع متاجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن أظلم ممنع متاجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولا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 لَا بُدَّ فِي الدُّنْيَا خَيْرٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب عظيم